ا ل ن ب ي ن م ي ت ا ق ه م ومنك ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى بن مريم و أ خ ذ ن ا منهم م ي ت ا ق ا غليظا ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم و أ ع د للكافرين عذابا أ ل ي م ا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 موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ن ك م و ا ل ق ا ئ ل ي ن ل إ خ و ا ن ه م هلم ل إ ي ن ا و ل ا يأتون ا ل ب أ س إ ل ا ق ل ي ل ا أ ش ح ة عليكم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 القتال وكان الله م و س و ع ز ي ز ا و أ ن ز ل ا ل ذ ي ن ظ ا ه ر و ه م من أهل ا ل ك ت ا ب من ص ي ا ص ه م وقدف ي ق و ب ه م ا ل ر ر ع ب ف ي ق ا ت ق ت ل و ن و ت أ س ر و ن ف ر ق ى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 يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَنْ يَقْنُتْ كُنَّ لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أ ج ر ه ا مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي ن س ت ن ك أ ح د من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقضن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله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 وتخشى الناس والله أ ح ق أ ن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرن زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أ ز و ا ج أ د ع ي ا ن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 سراحا ج م ي ل يا أ ي ه النابلسي ا ب ي إ ن أ ل ل أ ج و ر ه ن و م ا م ل ك يمينك ت م م ا أفاء ا ل ل عليك ه و ب ن ا ت ع م ك وبنات ي ه وبنات وبنات خالك و ب ن ا خالاتك ت س و ع ه ا ل ن معك ا م مؤمنة ر أ ة إن و ه ب ت ن ف س ه ا ل ل ن ب ي و ا م ر أ ة مؤمنة إن وهبت ه ف س ا ل ل ن إن ب ي أ ر ا د ا ل ن ب ي أن ي س ت ه ولقد ل ك ن ا ك م من دون الله ولقد مكناكم من دون الله ف ولقد مكناكم من دون الله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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ع د لهم عذابا مهينا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 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون, والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين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 وما ي ج ر ي ك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا إ ن الله لعن الكافرين و أ ع د ل ه م سعيرا خالدين فيها أ ب د ا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في